Indonesia من af غير Kilimandiskussмуndillah Af Noured hele hele werelde At 뭐�итай ë tripsiet problemset men developed power inulyk vi naftaler jaar til jaar og لا ولا عمر بيصير لا ولا عمر بيصير لو تبعدك الظروف أنا غيرك غيرك أنا ما شوف حبي لك لا ما يتغير لأن قلبي موت حبك أقدر أني أتصافر ما حد يعوض مكاني أنا وحساسي وحساسي وزماني كل اللي عيونكاسير لما جناحك حبيبي كيف من غير تطير ولو تدور الكون كلها ما بتلكها مثل طيبي حتى حتى كلمة يا حبيبي من غير مثل ما صار بحياتك لا ولا عمر بيصير لا لا عمر بيصير